الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فاليوم عن السؤال السابع عشر من أسئلة الأجنب المنفيدة التي أجاب عنها قضية الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله وبرك في عمري السؤال يقول فيه صاحبه هل المناهج الدعوة إلى الله توقفية أم اشكادية فأجاب الشيء في الزاوية الأخيرة التفريق بين المنهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبين وسائل الوسائل التي تستخدم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد من التفريق بين الأخرى قبل ذلك لماذا جاء هذا السؤال في هذا الموضوع؟ لأن أهل البدع يبتدعون مناهج جديدة ويسمونها مناهج للدعو فيخترعون طرقاً حديثاً في الدعوة إلى الله ويبتدعون في دين الله أشياء جديدة باسم مناهج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو أنها ليست هي أو هي وسائل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويدخلون المنهج في ضمن الوسيلة ويخضرون الأمور في البيب بعضهم تنبيساً على الناس من أجل أن يسوقوا ضلالاتهم نبدأ أولاً قبل الكلام عن الوسائل نتحدث عن المناهج وهو الأمر لهب المنهج منهج يعني طريق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كي يدعو الناس إلى الله كيف كانت طريقته هذا الأمر توقيفي يعني توقيفي يعني موقوف على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ورد من ذلك نتبعه وما لم يرد فهو بدعة محدثة النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد كلا المفضين صحيح إذن الأمر توقيف طيب كيف هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم في بالدعوة إلى الله بين الشيخ صلى الله عليه وسلم أن هذا يؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بالدعوة إلى الله وهو في مكة ثم وهو في المدينة ثم ما ورد في أدلة الكتاب والسنة من ذلك هكذا تؤخر المناهج بالدعوة إلى الله طيب أعبنا مثال على ذلك طيب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها كانت الدعوة إلى الله من أول بعث إلى أنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ماذا قال له قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب هذا الأمر الأول إذن على الداعية أن يفهم البيئة التي سيذهب ويدعو إلى الله فيها أولا من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عالمه ولم يرسل جاهلين إذن من هذه النبي صلى الله عليه وسلم إرسال العلماء للدعوة الله لا فمن حرص على إرسال الجهال وهو مبتدئ ابتدع دينا جديدا لأن فاقب الشيء لا يحطي فلماذا يخرج ويتعبد بهذا الخروج هذا عمر محدث جماعة التبليغ أحدثوا مناهج جديدة في الدعوة إلى الله، وهم يتعبدون ويتقربون إلى الله بهذه المناهج، لأن الذي سَنَّ لهم هذه المناهج هو محمد بن مُسْيَاس، أما نحن فمنهجنا نأخذه من محمد بن عبد الله، هذا الفرق بيننا وبينهم. نحن ندعو إلى سبيل الله، هم يدعون إلى سبيل محمد بن مُسْيَاس، هذا الفرق بيننا وبينهم. فيخرج التبليغ. حتى يأخذونهم من الشهر ويخرج معهم وهو لا يجهل شيء ويقوم أمام الناس ويتكلم يتكلم لماذا؟ هو فاهم شيء؟ ما فاهم شيء؟ ماذا سيعطي؟ ولا شيء إلا المقدمة التي أعطاه إياها محمد بن إلياس وسنها له محمد بن إلياس إن فلحنا ونجاحنا نحن مقدمتنا التي سنها لنا محمد بن عبد الله الهاشمي والطالبي عليه الصلاة والسلام. إن الحمد لله هذا الفرق بيننا وبينهم حتى تعلم في كل دقائق الأمور. إياك واحذر كل الحذر أن تتخذ نبيا غير نبيه. السؤال: أقررت أنه نبي أو اتخذته منبوها؟ هذا الأمر ما ينبغي أن يحدث منك إلا مع محمد بن عبد الله المطالب الهاشم. صلى الله عليه وسلم هذا الذي يوغض منه كل شيء فجماعة التبريغ الآن يخرجون ثلاثة أيام يخرجون أربعين يوما طبعا عندما تأتي وتحاججهم يقول لك هذا الترتيب طب لماذا تستدلون على هذه الأوقات بأدلة من الكتاب والسنة طبعا الأدلة لا علاقة لها بالموضوع لهذه لكن هو يستدل كونك تستذل إذا أنت عامل أبلاً وتعاكده ولا تغيره يبقى على هذا النظام أشياء تتعبدون بها تجعل تضعون واحد في المسجد تسمونه الدينو هذا الذي يدعو الله سبحانه وتعالى كي توفقون أنتم هذه كلها عفادات جديدة ما أنزل الله بها من سلطان طيب هذه مناهج النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ الأرسال عالم ولم يرسل جاهل فالخروج لدعوة الناس تكون من عالم ولا يحدث في خروجه هذا دين جديد يخرج كما خرج معاذ اليوم وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قال له إنك تأتي قوم أهل كتاب إذا يحرص الداعية على أن يعرف أحوال الناس الذين سيذهب إليهم حتى يعرف كيف يخاطبهم وإلى ما يدعوهم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله إذن عندي أولويات في الدعوة إلى الضهر هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ندعو إلى الأهم فالمهم ونتدرج في الدعوة في دعوة الناس هذا أمر مهم للغاية تفهموا ما تأتي للناس مباشرة وتقول لهم قراءة سلطة الفاتحة بدعة هو مش فاهم اشياء بدعة لكن هو يشعر ان البدعة هذا شيء ما هو الطيب سيء هذا صحيح ولكن لما تأتي تقول لهم قراءة سلطة الفاتحة بدعة ايش يقول لك هذا انت جايش جاي, جاي تحارب ديننا وهذا معه حق لانه ما فاهم ما الذي تريده عنه اسلوبك خطأ أول ما ينزل بعض الشباب عند أناس يبدأ فلان مبتدع، فلان ضال، فلان يحذر منه، فلان ابتعدانه ذاك ينصدم. إيش هذا هؤلاء الذين نراهم نحن علماء لهم، وهو لا يعرفك ربما يعرفك معرفة صفحية، أو لا يعرفك أصدر، أو لا يعرف أنك عاد ماذا ستكون النتيجة؟ أنت حذرته لماذا؟ كل يحذر لكن أنت حقيقة ما حذرت منهم منهج البدء أن تحضرته لنفسك، فلذلك سينفر منك وسينفر منك ومن دعوتك. فما أتيت؟ فما وصلت إلى المبتها؟ فيجب أن يكون عندك أسلوب صحيح، وأن تبدأ من الأعلى. تفهم الناس أولاً ما هو منهج أهل السنة والجماعة. تفهم الناس اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. تربيهم على ذلك وتكرر الآيات والحديث التي تأمرهم باتباع هذا المنهج وتبين لهم معنى هذا المنهج ثم تبين لهم أن في الدين شيء اسمه بدعه حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وتشرح لهم ما هي البدعة فإذا فاهموا واستوعبوا المنهج وعلموا معنى البدعة وعرفوا أنك تدعو إلى دين الله الحق حينجا إذن سيتقبلون منك تشح لهم منهج وتعرفهم بالبدعة وتعرفهم أن هناك مبتدعة في الساحة موجودون حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعاة على أبواب جهنم من جهن أجابهم قذفوه فيها إلى آخر ما ذكرنا من منهج أهل السنة تتدرج معه حتى يستوعبوا ما هو منهج أهل السنة وجماعة يستوعبوا البدعة وخطورة البدعة ويعرف أن بينهم مبتدعة وبينهم علماء سنة يجب أن يفرق بينهم بعد ذلك تبدأ بذكر الأسلام هم أصلا سيأتونك بأنفسهم هذا الذي يحدث معه عندما يحدث الناس بهذه الطريقة هم أنفسهم يتون ما رأي كثيفنا ما حرفنا تلقين فبهذه الطريقة تعلمهم من منهج الحق تحذرهم من الباطل يثقون بك ثم بعد ذلك يتقبلون منك فتكون اتبعت منهجا صحيحا وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التدرج مع الناس في دعوته إلى الحق انظر ماذا قال لي معاه وانظر كيف نزلت الشريعة أفضل ثلاثة عشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يدعو إلى كلمة التوحيد وفي آخر سنة شرعات الصلاة الأهم فالمهم هكذا تتدرج مع الناس في دعوتك إلى الله انظري إلى حال الناس الذين تعيش بينهم أعظم أمر من أمور الدين قد حصل فيه الخلل أنهم ما هو ركز عليه شيء تحتاج أن تعلم الناس المنهج الصحيح ابعث كتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أسرد عليهم الادله ليل نهار علقهم بالسلف الصالح عرفهم بهم عرفهم بمالك وسفيان عرفهم بالاوزاع وعبد الله بن المبارك حتى يعلموا ان هاولاء ائمه عرفهم بمحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب والزهري عرفهم بالصحابة الكرام قبل كل هذا اذكر سيرتهم عندهم ومناقبهم وفضلهم حتى تمكن هذا الأمر في نفوسهم فبذلك تكون قد رسمت لهم منهجا واضحا صافيا نقيا ثم بعد ذلك تبدأ بما بعده هكذا تكون الدعوة بشكل صحيح وسليم. أرسل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال لهم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد أولا طب كل شيء. فتبين لهم المنهج نحن اليوم في زماننا هذا الناس الحمد لله يحبون كتاب الله. يعظمون كتاب الله بل ويحب كثير منهم يحب السنة ويعظم السنة فتبدأ معهم من هل تعلقهم زيادة بالكتاب والسنة وتذكر لهم الأدلة من الكتاب والسنة على غزوم اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح تذكر الأدلة في ذلك وفي كل مناسبة تمر بك في دروسك وحضراتك تذكر لهم هذا تكرر التكرار يثبت هذه المعلومات في النفوس. ثم بعد ذلك تبدأ بالأشياء التي حصل فيها خلل بين الناس في مجتمعك. الأهم قضايا التوحيد ثم المهم بعد ذلك. كل إنسان وبيئته تختلف عن البيئة الأخرى. من المناهج المفترعة منهج جماعة التبريد وقد ذكرنا أنثلة على ذلك ومن المناهج من منهج الإخوان والقطبين جميعا الآن يدعون إلى الله بالخروج على الحاكم ومنازعة الحكام على الكراسة ويجعمون أن هذه الطريقة هي لنشر الدين ولتحكيم شريعة الله طيب، هل هذا المنهج هو من منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر لأن من ورائه من المفاسد ما الله به عليه وقد رأيتم اليوم رأي العين نتيجة منازعة الحكام على الكرسي في زمن كهذا الزمن الذي نعيشه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في مكة هل نزع الحكام فيها؟ هل رفع سيفه وبدأ بحربهم للسيطرة على الحكم ثم بعد ذلك إلزام الناس بالإسلام؟ لا لأن هذا ما ينفع هذا ما من ورائه إلى النفاسد العظيمة صلاح المجتمعات وفي إفسادها هذا أمر معروف، معروف لا شك فيه. لكن هل الإصلاح يكون بإزالته، إزالته لا تزيد الأمر الأمر إلا سوءاً وفساداً في الأرض. لن يترك لك الكرسي ويقول لك تعال اتفضل، احكم بما شئت، بل سيسفك الدماء ويفسد الأرض حتى يزيلك من أمامه. هذا الوقت. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عليه مع علم النبي صلى الله عليه وسلم واخباره ان عود ما ينقض من أمور الإسلام والحكم ومع ذلك لم لم بالخروج عليه ما لم نرى كفرا بواحا وحتى لو رأينا كفراً بواحة يجب علينا أن نقدر المصالح والمفاسد لأن النبي صلى وسلم رأى كفراً بواحة وهو في مكة ومع ذلك ما أمره الله بالجهاد ليش لأنه لا قدرة لهم على الجهاد ما في عندهم عدة ولا اعتاد ولا قدرة على هذا الأمر إلى أن خرج وهاجر إلى المدينة وهدى الله سبحانه وتعالى الأنصار عن وصارت عندهم قدرة ولو شيء قدر المهم أنه وجدت أصل القدرة وأصل التمكين مع الإعداد الأول الأهم وهو الإعداد الديني أين المجتمعات الدينية التي ستقاتل بها هذا حالهم كما ترون في سوريا وفي ليبيا وفي أو غيره أول ما يسقط الحكم إن سقط أخطبر حتى ما يسقط الحكم يقوم في سوريا فرق انقسموا إلى فرق قوائف وتنازعوا فيما بينهم طيب كيف ستقيم حكم شرعي إسلامي بأمة المتنازعة هذه الأمة متفرقة أصحاب مصالح دنيوية هذا الذي يهمهم بالدرجة الأولى قبل كل شيء أنا أعلم في سوريا بعض الفرق تقاتل بإطالة أمد الحرب في الداخل وهم من نازع الكفر ويحارب الكفر لكنهم يحارب لإطالة مرحلة الحرب لا لإنهائها وللدفاع عن نباء المسلمين. ليش؟ لأنه مستفيد من هذه الحظ. لسان حاله يقول لقد حصلت من الجاه والمال على ما لم أخذر علي عليه أمس. فلا خليه مستمر أحصل. وهذا مش مش فرقة ولا اثنين ولا ثلاثة. هذاك عن أصحاب الرئاسة والصدارة الذين يريدون أن يكتبوا ويجمعوا جيشهم وجماعته. فرق، طوائف، جماعات. أين نحن؟ هذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الهوى هو الذي يقود الإخوان والقطبيين إلى هذا الطريق لأن في ذلك تحقيق لدنياهم التي يريدون. هذا موضوع المناهج فالواجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ننظر كيف كان يدعو وهو في المدينة وهو في مكة وما الذي أمره الله سبحانه وتعالى به في ذلك ونتعلم من صورة عبسة وما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وجهه ربه تبارك وتعالى وعبه كذلك قول الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك فانت تدعو إلى الله لا إلى نفسك ولا إلى حزبك ولا إلى جماعتك ولا إلى حاكمك ولا إلى رضا الناس إنما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلى شريعته وشريعته إلى ما يحبه ويرضاه مما شراعه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة الأسلوب والطريقة في مخاطبة الناس ودعوتهم تقدم الحديث عن هذا أما الوسائل التي تستعين بها على أمور دعوتك هذه الوسائل كمكبرات كمكبرات الصوت والإذاعات والصحف والمجلات والتنقل بالسيارات ومواقع التواصل الاجتماعي الموجودة اليوم كليفونات هذه الأجهزة هذه كلها وسائل تجدون أن نستخدمها لأنها إذا كانت مباحة فلا بأس لها لكن لا نستخدم وسيلة محرمة إذا حرمت الوسيلة حرم استعمالها في الدعم عندنا من الوسائل ما يكفل ويغني إذا جازت الوسيلة فلا بأس وإذا لم تجوز نتركها نعرضها على شرع الله أولا فإذا كانت مباحة فلا بأس مثل مكبرات الصوت هذه الآن السمعات الموايكات الجرائب المجلات كانت صافية ونظيفة ونجريدة تنشر الباطل صور خليعة أبراج هذه الأبراج الشركية كفرية ما نشارك فيها لا نعين على نشر مثل هذه الأشياء هذا حكم الوسائل وهذه المناهج وهذا الواجب في هذا الأرض والله أعلم